يوم تجثو كل امه في يد جير للسؤال عن المهم هل اجبتم الرسول يوم ياتي الناس وفدا وعظم القوم عبدا هل غننتم فيها خلدا وبقاء لا يزول يومها ماذا نقول يوم لا ينفع مال أو خليل أو عيال كلهم من نال القبول يوم يغشنا سهار وادخان وادمار وامتهان واحتقار فتطير له العقول يومها يوم رأيتنا, يوم رأيتنا تنادي أين حي على الجهاد يوم صاحبها المنادي أين أين هالعقول يوم يسأل, عن يوم يسأل عن كرامة آه عن ضعيف عن يتامة آه قوم نخوض الحمامة آه له قبول يومها ماذا نقول يا شيدا قد دارا دربنا نورا ونارا بالعدي قد غارا اقتفي نهجر رسول في جنان الخلد في جنان الخلد فهي للشهداء مأوى هبة اجر و يوم اقدام تنتظر يوم اقدام يتز